وَأَمَّا الذينَ فِي قُلُ بِهِم مَرَضُون فَزَادَتهُم رِجِسًا إلى رِجِسِم فَزَادَتهُ رِجِسًا إلى رِجِسِهِم وَماتُ وَهُم كَافِرون أَولَا يَرونَ أنهُ يُفْتَنونَ فِي كلُلِّعَامٍ مَروَةً أَ مَرْوتَيين ثمَُّ لا يتبونَ وَلهُ يَذكَّرُون. وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ من صَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ صَرَفَ اللهَّهُ قُلوبَهُ بِأَهُم قَووم لا يَفْقَهُون لََِ جَ أَكُمْ رَسُول م منِنْ أَفُسِكُمْ عَزيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنتُم عزيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرسٌ عَلَيكُم بالِالمُؤْمننينَ رَأوفُ الرحين فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت, عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> ألف لامر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَن أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَن أُنذِرَ النَّاسَ أَن أُذِرَ النَّاسَ وَأُبَشِّرَ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض فِي سِتَّةِ أيام ثم استوى على العرش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 إنِ فِختْتِلَ في فيِي الليْلِ وََّهارِ وَماَا خَلَقَ اللهَّهُ في السَّماوَاتِ وَالْأَْرضلَ آياتات لآياتِ, لآيات لِقَومين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 دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ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 فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرًّا كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضَرٍّ مَّسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كانوا يَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا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 إِ أَخَافُوا إن عصَيْيتُ رَبّ عَذاابَ يَوْ مِن عَظِهم قُلْ شَ اللهَّهُ مَا تَلَتُهُ عَلَيْكُم وَلَا أَدَرَكُ بِه فَقَد لَ بِسْتُ فيِيكُمْ عُمرَّ قَبِلِهِ أَفَلَا تَعَقِيلون فَمَْ أَظْلَمُ مَِّ نِفْتَرَ عَى اللهَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذذَّبَ بِآياتِه. إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله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 ويقولون لولا انزل عليه ايه من ربه فقل انما الغيب لله فانتظروا اني معكم من المنتظرين واذا ادقنا الناس رحمه من بعد ضراء امستهم اذا لهم مكر اذا لهم مكر في اياتنا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ دُرياحًا صَيْبًا وَفَرِحُوا بِهِ وَفَرِحُوا بِهِ جَاءَتْهُمْ رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ وَجَاءَهُمُ الموج من كل مكان وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَإِنَّنَا لَمِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أَنشَأَهُمْ إِذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنفُسِكُمْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ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 مَقادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ